بسم الله الرحمن الرحيم. إنها التقيه إنها التقية. التقيه عند الشيعة عشرية التقيّة ديني ودين آبائي وأجدادي. انتبهوا. انتبه. انتبهوا أيها المسلمون. انتبه. لا تتعبوا بما يحصل لإخواننا السنة في العراق والإيران. انتبه. ساجدنا أهل البيت. أنت ماش. ماش. ماش. ماش. أطفال أرضهم قدام حدم المساجد، حرق كتب الله، أوقوع السنة في الـ. وهل نستعذ بما يفعله رافضة اليمن من أتباع الحوثيين، وهل نستعذ بما يفعله رافضة البحرين من تدمير وحرق للممتلكات، وهل نستعذ بما يفعله فصيل الله اللبناني الموالي لإيران من فرض سيطرته بالقوة والسلاح على بيروت وبعض المناطق السنية ومحاولاته المستمرة لإسقاط الحكومة اللبنانية. يقولون. بدا نقتل اهل السنه بدينات غير صارت اكثر من ما حدا حادثه قتل والعار عليها الا آل الحريري يا انصار يافين يا انصار معاوية يا انصار بني ويقول ان نسعى الى السيطره على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والجزيرة واليمن ويقول ان دين عقيده واضحه هي رئاسه الامه الاسلاميه باسبدها بقياده مرجعيه في نجد ويقول آل خليفه يمثلون الطاغوت جودهم حرام ومطافعتهم معطية الله والقبول بحكمهم حرام ومن الحاكم السعودي يطلب البيع فهذا يفضح نفسه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 الى جمع الكلمة وتوحيد الصفور لماذا, لماذا الرافضي في هذا المجلس يترضى وفي المجلس الاخر يلعن ويتبرى لماذا يحسنون لاهل السنة هنا ويقتلونهم ويعذبونهم هنا لماذا الرافضي في السعودية يترحم على علماء السنة وفي ايران يلعن حكام اهل السنة يقولون وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين انما هو حرام الحرمين لماذا يصلون معنا ويصومون وهم يكفروننا ويلعنون لماذا الرافضي يظهر ان خلاف ما يطالب إنها, انها التقيه التي يدين بها الشيعة الاماميه وان لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون وما هي التقيه فان علاقه معناها ان يكتم الانسان ايمانه وعقيدته وقال ان التقيه جنة المؤمن ولولا التقيه لما عبد الله وحال التقيه حرز المؤمن التقيه ترس المؤمن وحال التقيه من دستور القران والعقل والروايه وهنا وهنا يجب على ولاه امورنا وعلى جميع بلاد اهل السنه خاصه ان يتذكروا ان الرافضي لا يطيعهم الا من باب التقيه وان هذه الطاعه المزيفه تزول بخروج مهدي الرافضه المنتظر انتبهوا اين السعودية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 في بداية عام 1993، زارني شخص إيراني اسمه أبو جعفر، وأخبرني أنه مرسل من قبل ضابط كبير في قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن هذا الضابط يريد الاجتماع بي لبحث الأوضاع السياسية. بعد أسبوع، حضر إلى منزلي أبو جعفر ومعه شخص اسمه الحركي أبو جلال، وقال أنه ضابط المخابرات.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 وأن وزارة الخارجية الإيرانية رتبت ما يلزم لمنح الشباب البحرينيين المرسلين إلى إيران للتدريب العسكري تأشير دخول على ورقة خارجية بحيث لا تخدم جوازات السفر هؤلاء الشباب بأي أختام إيرانية أبلغنا هذا القرار إلى الشام حامد حبيب في الكويت وإلى عاد الشعظة في دمشق وطلت منه أن ينسق مع السفر الإيرانية في دمشق مع حد بن واسين الكبار و يدعب هذه و فعلا وصل أفوج آخر للتدريب بهذه الطريقة وكانت كانت وجهة النظر الإيرانية أن أصابع الاتهام تتجه إلى إيران بأنها وراء أحداث البحرين و أن تدريب العسكري سوف يكون مخاطرة وحتى يكون النشاط لكم أكثر سرية فقد تم الإعاز لحزب الله في لبنان لفتح معسكراته أمامكم لتدريب أعضاءكم عسكريا كذلك أعطى الأمر للسفارة الإيرانية بدمشق القيام للقيام بعملية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 وفي هذا الاجتماع ركزنا على ضرورة أرسال أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني للتدريب العسكري في معسكرات فزب الله في لبنان بنص الطريقة بالنسبة لعدم وجود أختام دخول وخروج إلى ومن إيران في جواز سفرين أني أحمل أقام دائمي في إيران عبارة عن ورقة تجدد كل عام وأختام دخولي وخروجي إلى إيران تخدم على هذه الورقة وليس على جواز السفر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 وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم حكم التقيه عند الشيعة الإمامية ليست رخصه كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة بل هي تسعه اعشار الدين وأحد فروضه عندهم فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 217 أن جعفر بن محمد قال يا أبا عمر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 من قبل الصلاطين أو الرعية وأخرى تكون من صلاطين العامة أي أهل السنة والجماعة وأمرائهم وتالثة من فقهائهم وقباتهم ورابعة من عوامهم انتهى كلام الخميني واستمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يؤكد أن التقية مسألة صميمية هذه المسألة مسألة التقية مضروض أنها مسألة صميمية في الإسلام وصميمية في السنة الصحيحة نص عليها القرآن الكريم في اكثر من مورد ونصت عليها السنة بأله وعمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الصحابة الأكارم والتابعون بإحسان وعمل بها عثره النبي صلى الله عليه وآله حتى عرفت هذه الكلمة التقية دينه ودين آبائي وعمل بها رجال العلم والدين والفضل في طول تأريخ المسلمين بل إنهم لا يتقون السني المسلم أعظم من اتقائهم للنصراني والهندوسي واليهودي علما بأن التقية في الإسلام لا تكون إلا في حال الضعف وخوف العدو الكافر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 معركتنا اليوم هو مع هذا النظام ويجب أن تتضافر الجهود لأجل أن يصدر قانون وقرار صريح مسجوع تطره الأمم المتحدة يحرر الفكر الوهادي باعتباره فكرا يحمل نزعات التدمير والهبادة الجماعية للبشرية كما حصل مع الفكر النازي ولذلك الواجب على جميع المؤمنين في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى في يوم السبت الكل يتوجه كل فرد منكم وكل عائله تتوجه الى الهايبر من هناك ان شاء الله ستنطلق مظاهره جماهيريه ضخمه تنطلق نحوه وطوبه كفاره هارد وتتظاهر أبناؤه احتجاجا على إرهاب هذا النظام وإرهاب أصبع الوهابية وتفجيرهم وإعتدائهم على المراقد المقدسه في البقيع وتمضار واحتجاجا على دعم هذه الحكومة اللعينة لأولئك لذلك إضابات الإجرامية الإرهابية التي عادت في العالم فسادا هذا الامر واجب حقيقة.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 فقل اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحياة والعقارب نعوذ بالله من هذا الحقد فهذه هي التقيه وهذا هو دين الشيعة الإمامية الاثنى عشريه ما هي منزلة التقيه عند الشيعة الاثنى عشرية؟ جاء في كتاب صول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحه ميتين وسبعة عشر عن أبي عبد الله في قول الله تعالى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 الا النبيذ والمسح على الكفين وقال الكلين في اصول الكافي في المجلد الثاني صفحه 217 عن حبيب بن بشر قال قال ابو عبد الله سمعت ابي يقول لا والله ما على وجه الارض شيء احب الي من التقيه يا حبيب انه من كانت له تقيه رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله يا حبيب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 مظلومين احنا يا أخي نجبرين قتلوا إمامنا بهذه المجازر ويكتب بالجريدة ليش تبكي بإمامك ليش تسوا عزل إمامك شنو أقول انا أنا أشكت وأقول تقية يقول ليش ما حشاتك وين أحشت يا عمي احنا جماعة مظلومين شنو اصلا مجبور لما أصلي أخلي التربة بإيدي خليها وأشيلها يقول لي ليش تخاف مو أخاف لأن الرجل يجب عالي يفحك تربة حسين سلام الله تعالى فمجب يقول يشتوى التقيه وإلا أنت تعالوا شوفوا التقيه من دستور القرآن والعقل والرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلّم حمار بالتقيه الإسلام يأمر بالتقيه ولم يقتصر الأمر على هذا بل وضعوا روايات ترغب في العمل بالتقيه فقد جاء في كتاب جامع الأخبار صفحة 251 رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا حيث نسب إليه أنه قال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 اياكم أن تعملوا عملا يعيرون به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن قطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبأ قلت وما الخبأ قال التقيه واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحث الرافضة على أعمال الخير والبر ثقية وذكر السيد الخوي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق يقول إياكم أن تعملوا عملا أنت يا شيعة إياكم أن تعملوا عملا نعير به فان ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ولا تكونوا عليه شينا سوف نكون زينا صلوا في عشائرهم عوزوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم شفشنا ائمتنا يربوننا على التقية المداراتيه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 ضمن اطار التقية مارت شعائرك ضمن اطار التقية لو كان هناك انطاف لازم يعطى للتشيع مرتبة الشرف الاولى على ممارسته للتقية وجاء في كتاب بحار الانوار للمجلسي في المجلد الثالث عشر صفحة 135 عن سفيان بن سعيد قال سمعت ابا عبد الله يقول يا سفيان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 وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فانه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيه التي امركم الله بها أن تأخذوا بها فيما بينكم فانه لابد لكم من ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله ان تاخذوا بها فيما بينكم فاذا ابتليتم بذلك منهم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 طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق انتهى كلام بولد بريمر إذن فالسيستاني الذي افتى تقيه في بدايه الامر بان اي تعاون مع الامريكان هو عدوان على العراق بل على المسلمين نجده في حقيقه الامر يتواصل ويتراسل مع المحتل عن طريق الوسطاء وفي الخفاء فهؤلاء هم الرافضه يتغيرون ويتبدلون حسب حال التقيه كفى الله المسلمين شرهم إجابة الرافضة الحلف بالله كاذبا إذا كان على وجه التقيه جاء في كتاب وسائل الشيع للحر العامل في المجلد السادس عشر صفحة 103 باب بعنوان جواز الحلف باليمين الكاذبه للتقيه عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم عليا قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقيه فأنتم منه في سعة وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد السادس عشر صفحة 136 عن أبي عن عن أبي جعفر قال قال قلت له نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على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 وأن عمر بن الخطاب قد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبر هذا المنافق فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الرافضه وقال له وإلك وما يدري ما قلت إني قلت اللهم احش جوفه نارا وأصله نارا قال أبو عبد الله فأبدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكره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 هذه التبليغات عدمها لا يوجب نقصا في الدين لكن يوجب تأكيد ربما الرسول بهالقسم استعملتها مثل من؟ مثل قضية القرطاص في يوم الخميس قضية القرطاص يوم الخميس حين قال الرسول علي بقرطاس ودواه أكتب لكم كتابا لن تضي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 انتهى كلام الشيخ حفظه الله وجاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 373 عن تعلبة ابن ميمون قال سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين فقال فما هم عندي إلا بمنزلة الجدر واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحفر الرافضة على الصلاة خلف إمام الحرم ثقية يذكر السيد الخوي حدث سره صفحة 190 الجزء الرابع من التنقيح يتكلم عن المظهر الاول للتقيه المداراتية ما ورد في بعض الروايات مما لا يقبل المناقشه من اجزاء الصلاة معهم ماذا يعني انت عندما تروح مكة والمدينة وصير وقت الصلاة مو تطلع من المسجد لا اذا كنت في الحرم صل خلف امام الحرم هذا هو الثقية المداراتية. وان كنت ما نحتاج لو طلعت خب ما حد رايح يتعرض الىك. حتى لو طلعت من تقاعد ما حد رايح يتعرض الىك. ولا رايح يحصل عليك اي برر. ولكن لاجل المدارات صل خلف امام الحرمين بشرط ان تقرأ لنفسك. يعني الفاتحة والسورة لا تعتمد على قراءة الامام تعتمد على قراءة نفسك. واذا كانت المدارات تقصد ان تسجد على الزل لأقصار مكانك في جنوب ذل وما امامك شيء تصلي تسجد عليه يجوز لك السجود على الذل اذا رأيت حرج في ان لا تتكتف يجوز لك ان تتكتف دفعا للحرج وصلاتك صحيحة ومجزيه ولا يجب اعادتها هكذا افتى الامام الخوئي والامام الخميني وهذا استنادهم الى هاتين الروايتين المعتبرتين عن الصادق عليه السلام من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الوسائل باب خمسة من ابواب صلاة الجماعه الحديث الثاني والثالث والرابع راجع الروايات هناك تجد هذه الروايات الصحيحة التي تدل على مشروعية الصلاة خلف إمام الحرمين هل انتميها شنون؟ تقية؟ مداراته يلكر السيد الخوي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال سمعت أبا عبد الله تعني الإمام الصادق يقول إياكم أن تعملوا عملا أنت الشيعة إياكم أن تعملوا عملا معير به موجه وقت الصلاة وتطلع من الحرام هذا عمل يثير الاستفهام يثير الأسئلة يثير أنك إنسان خارج على خارج عن مسار المسلمين ووحدة المسلمين كما تريد أن تصل إلى الإمام الحرام فأطلع قبل الصلاة حيث أن تقود وصير الأجانب وبعدين تطلع ثم استمع إليه وهو يشترط عدم الانحراف العقائدي عند الصلاة خلف أهل السنة الصلاة معهم صلاة معهم إذا لم يترتب عليها انحراف عقائدي مرويات الرافضة ومذهبهم في التقية ذكر القميني في كتابه تحرير الوسيلة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 فلا احتسب بتلك الصلاه قال لا باس واما انا فاصلي معهم واريهم اني اسجد ولا اسجد نعوذ بالله من هذا الدين ومن هذا النفاق التقيه في الصيام جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد السابع صفحه 94 وتسعين بابا بعنوان جواز الافطار للتقيه والخوف من القتل ونحوه وفي المصدر نفسه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 تفطر يوما من شهر رمضان فقال اي والله افطر يوما من شهر رمضان احب الي من ان يضرب عنقي التقيه في الزكاه الرافضه يسمون انفسهم بالمؤمنين ويطلقون على كل من لم يؤمن بولايه علي بن ابي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم او قدم احد الخلفاء الثلاثه عليه يسمونه ناصبيا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 ما لم تعرفه بالنصب فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه التقيه في طاعه السلطان الرافضه لا يوالون اهل السنه لا حكاما ولا محكومين ويعتبرون دار الاسلام دار تقيه ولذا يعاملون الجميع بالتقيه فقد ذكر صاحب كتاب جامع الاخبار صفحه 110 عشره فقال والتقيه في دار التقيه واجبه وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة 470 باب وجوب طاعة السلطان أي السلطان السني للتقيه فذكروا عن موسى بن جعفر في حديث طويل أنه قال لولا أني سمعت خبرا عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعة السلطان للتقيه واجبة إذا ما أجبت كما أن الرافضة يسمون دولة الإسلام دولة الظالمين جاء في كتاب بحار الأنوار المجلسي في المجلد الخامس والسبعين صفحة 421 أنهم قالوا التقية واجبة علينا في دولة الظالمين فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه كما أنهم يسمون دولة الإسلام دولة الباطل جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزوري صفحه 110 أنهم قالوا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتكلم في دوله الباطل الا بالتقيه وهنا يجب على ولاه امورنا وعلى جميع بلاد اهل السنه خاصه ان يتذكروا ان الرافضي الذي يدخل عليهم لا يطيعهم الا من باب التقيه وان هذه الطاعه المزيفه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 فلماذا يريد أن يخدع الناس بأنه حاكم إسلامي؟ خلي يكون حاكم ديمقراطي، خلي يكون حاكم ديكتاتوري. واستمع إلى شيخهم هادي المدرسي، وهو يكفر آل خليفة حكام البحرين ويحظر عليهم. قلت أي واضح وصريح آل خليفة يمثلون الطاعون. الذي نهينا حتى عن التحاكم اليه بالترجاع الحق حتى بالترجاع حقك. لا يجوز لك الرجوع اليك. هذا نفس القرآن الكريم. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد نهوا عنه. اهل وجودهم حرام. والعمل مع معهم بعطية ما. والنظر اليهم حرام. ومصافحتهم معصية الله والقبول بحكمهم حرام ومجاراتهم معصية الله فهم الحرام ومنهم الحرام وإليهم يعود الحرام تاريخهم ليل أسود وفعلهم العدوان على العباد وإنجازاتهم فساد وإبساد ويحلبون على الكذب جرائدهم كلها كذب عياتهم كذب. اولئك حزب الشيطان. الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. سؤال لو صنف بين حزب الله وحزب الشيطان. اين تضع آل خليفة? اين يضع ال خليفة انفسهم? هل ان احدا منهم يجرأ? لكي يقول حتى بين انفسهم اننا من حزب الله. حقا لا إنهم بصريح العبارة ممثلوا الشيطان في المحاين فالتقيه تسير مع الرافضي اينما سار وتدور معه اينما دار فهي شعاره ودثاره ثم وضعوا روايات ترهب من ترك التقيه قبل خروج مهديهم المنتظر يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه منهاج السنه النبويه في المجلد السادس ف421 راس مال الرافضه التقيه وهي ان يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق وقد كان المسلمون في اول الاسلام في غايه الضعف والقله وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه ولكن قد يقول قائل لماذا الرافضه يستعملون معنا التقيه ونحن نشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فنقول لان الرافضه يرون بأن كل من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب وباقي أئمة الشيعة ويتبرأ من أعداء علي كما يزعمون وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وباقي مشاهير الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم فهو كافر ومن أهل النار جاء في كتاب بحار الانوار للمجلس في المجلد السابع والعشرين صفحة 166 فقال المجلس اعلم أن الإمامية أجمع على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة وإمامتهم والأخبار متواترة بين الخاصة والعمة وقال في المصدر نفسه في المجلد 27 صفحة 167 عن أبي عبد الله أنه قال أول ما يسأل عنه العبد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 وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس في المجلة 27 صفحة 171 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي بعثني بالحق نبيا لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب إلا كبه الله عز وجل في النار وجاء في كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين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 رئيس الامه الشام والعراق وايران والجزيره واليمن نحن نسعى الى السيطره على هذه المناطق لا يهمنا اندونيسيا ولا تهمنا افريقيا لدينا طموح نسعى لي النهار للسيطره في على كل الاسلام رئيس الاسلام في الشام وغير الشام والله نسعى الى السيطره على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والحسنين الموجودين نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأول الإسلامية في أكبرها في قيادة النفجعية في النجف وقم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلغ البحر ذا نجامل في عقيدتنا نسعى إلى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه بغداد اليوم وغدا المجل إذا خرج مهدي رافضة المنتظر زالت التقية وظهر الوجه الحقيقي للرافضة جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي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 في ابن رسول الله الى متى قال الى قيام القائم فمن ترك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منا وذكر بن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات صفحه 144 فقال والتقيه واجبه لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله وعن دين الاماميه وخالف الله ورسوله ويقول العاملي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 انتبهوا أيها العرب، انتبهوا أيها المسلمون، إن اخوانكم في العراق وفي بغداد بالذات سيصحقون، سيدسون بأقدام كياعة، سيصفون اقصاعوا لأهل السنة في بغداد، انتبهوا، مساجدنا هدقات، هدمات. يعتبرونها مساجد النواصل يجب ان تهدر يجب ان تهرق وانتم غاملون نقول هذا ليس صداع طائفيا والله إنها في وجه صائفية تلفه أيها العاب فقد تم الخصب حتى غاست الركب ما لا تقنى تقصى بلا ولاة الأعظمية وما ذاكب الأعظمية الصديق، الفضل حي العدن حي الجامعة هذه المناطق السنية تقصد يوميا بالهولات ما نحن نقول الصراع ليس فائكم وأنتم تدعونا لهذا المؤتمر لنترد العراق أيها إراقنا إراق الشيعة سيتاول إلى الشيعة ويمتد الأمر سيشفر البلدان المحزة بالعراق وتندمون ولا تساعة ثمان اين السعودية اين الكويت اين الأردن أين مكتن اين المسلمون ناموا ناموا على خراب العراق ناموا على هجم مساجد التجنة العراق. ناموا على حلق مساجد السنة العراق ناموا ناموا إن الحريق سيمتج والله إنه مخدف من خمسين سنة لتشيئ المنطقه تشيع المنطقه وإيجاد الإمبراطورية الفارسية تحت غطاء الشيعة تحت غطاء الإسلام والإسطنبري في قلبي روى على العراق الذي سيهدم وبغداد بغداد الذي منا بغداد أبي حنيفة بغداد المنصور قارون الرشيد بغداد أحمد بن عمدل ستزوى بغداد الصفويين بغداد البوايهيين بغداد الخرامة الجدد وتقولون ليست حرب طائفية والله انها حرب طائفية وكل من أن يقول إنها ليشة حلبة ضائفية هو واهم ومختأ ويجب أن يترى تعرضين استمع إلى أهزيج جيش المهدي وهو يتوعد بإراقة دماء أهل السنة ويسميهم بالنواصب. <تصفيق> Naar de Amerikaanse overheid. We hebben de Amerikanen uitgezocht. We hebben de Amerikanen uitgezocht. We hebben de Amerikanen uitgezocht. We hebben de واح بعد شم الهوى يوم دم الناس ماذا سيكون حال الرافضة اذا خرج امامه المزعوم الثاني عشر جاء في كتاب الغيبة للنعماني صبح مئتين عشر عن علي بن الحسين انه قال اذا قام القائم اذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد الله قوته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 قال أبو عبد الله اذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده الى اساسه وحل المقام الى الموضع الذي كان فيه واذا زالت التقيه فان مهدي الرافضه واتباعه سياتون بمصحف جديد فقد جاء في كتاب الخلاص لكامل سليمان صفحه 373 وثلاث وسبعين فقال اذا قام القائم قرا كتاب الله عز وجل على حده واخرج المصحف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 ثم يذهب مهدي الرافض المجرم واتباعه إلى قبر الصديقة العثيفة الطاهرة عائشة رضي الله عنها ويحييها ثم يجلدها الحد كما جاء ذلك في كتاب الرجع لأحمد الأحسائي الصفحة 116 عن أبي جعفر أنه قال أما لو قام القائم لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وينتقم لأمه فاطمة قلت ولما يجلدها الحد قال لقذفها على ام ابراهيم واذا زالت التقيه فإن مهدي الرافضه واتباعه سيدبحون العرب كما جاء ذلك في كتاب بحار الانوار للمجلسي في المجلد الثالث عشر صفحة 121 عن رفيد مولى بن ابي هبيره عن ابي عبد الله انه قال اذا قام القائم يسير في العرب بما في الجفر الاحمر قلت جعلت فداك وما الجفر الاحمر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 صفحة 381 عن أبي عبد الله أنه قال قال لي أبو بصير عندما سأله عما يكون من أهل الذمه عنده أي عند ظهور مهدي الرافضة قال يسالمهم كما سالمهم رسول الله ويؤدون الجز يتعيد وهم صاغرون فلما سأله عما نصب لكم عداوة يقصد أهل السنة فقال لا يا أبا محمد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 ويقصدون أهل السنة. قوم يا كان ما كان كان لك من تظهر العدم من بعد حق ما يضيع. يوم واليل الباقي هذاك بس مقتدم هاي العدم عقيده الرافضه في التقيه وقد بينا حكمها ومنزلتها ومتى تزول واذا زالت فمن هو عدوهم وهدفهم فهل نتعظ يا عباد الله فهل نتعظ بما يحصل لاخواننا السنه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 أريد أكرر كلمتي السادقة أقولي اللي يتحدى أنه <تصفيق> اللي يتحدى أنه <تصفيق> فرحنا الأصل في هالبلد وما زلنا مسالمين وما زلنا نتحرك بشكل هادئ لكن اللي يجي اليوم اللي فيه تنفجر في قلوبنا وبعدين تتأسفون أنا أقول وما أتردد وأقول أبيع دمي وكل ما أملك من أجل نهج أهل البيت اللي ويتهجم على نهج الأهل البيت أقتله